كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ على آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيرًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فَأَذِنَا لِرَبِّنَا وَرَبَّنَا اتَّخِذْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا مِيزَانًا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 وَرَبّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَقَالُوا رَبّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قلنا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 مَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْضًا وَهُم قُدُورٌ وَنُقَلِّبُ وُجُوهَ اليمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فرارا لوليت من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 لَهُمْ أَن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَخْذُنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا لِيَعْلَمُوا أَن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ادْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانَ رَبِّهِمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ وَلَّوْا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا يَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُلًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا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 واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمعه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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد, عينك ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان أمره فروط وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا تدنا للظالمين نارا نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بالله انك يَشْوِ الْوُجُوهَ بِالسَّعَارِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ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 فق والظربَ لَهُ م تَ الجن جعلنا لحده م جتَين جعلنا لخَده م جَّتينِ من عناب وَوحفناهُ بخ وَجعلنا بَهُ ز كلتَجَّتين آادَت أُكها وَلم تَظلِم مِهشي وَفجرنا خلِلَ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 أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نضفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا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 يصبح صعيدا زلقا او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره واحيط بثمره فاصبح يطلب كفيه على ما انبغ فيها فاصبح يغلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها ويقول يا ليتني, ويقول يا ليتني لم اشرك بربي ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق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 وكان الله على كل شيء مقتديرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الارض باردا وترى الارض بارزه وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صف لقد جئتمونا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا وانطيء الكتاب الكتُ فَتََ المجرمينَ مشقينَ مِ ف وَيقولونَ ييا وَإلََن وَيقولُونَ ييا وَإلََنَ م له الكتَ ما له الكت بِن ي غادِرُ صَغيرةً وَلَ بةً إَِّ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 إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفأتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بين سالي الظالمين بدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعنتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم وَبِقَاء وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّاء فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هذا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مِنَّا عَن نَّاسٍ أَن يُؤْمِنَ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُ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 إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وَإِن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إلا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يآخذهم بما يُعَذِّبُهُم بِمَا كَسَبُوا لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ من وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا, حوتهما فَتَحَدَّثَ تَأْوِيلُهُ فَأَلْقَىٰ يَدَهُ بِالْبَحْرِ ض فَلََّا قَالَ لِفَت قال لِفَتَاه آتنا وَدَنَ لقدَدلَ قِنا مِ سَفَناَا هذا الصَّب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 ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا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 حتى إذا أتيا يا اهل ضيفتي استطعم اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاطمه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 وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا فَخَشِينَا أَيُرْهِقُهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ نُبَدِّلَهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ ذَكَرًا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 تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه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 عسابا حتى اذا بلى مطلي الشمس وجدها وجدها تضدر على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك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 إذا بَلَغَا فَيْنَ الْسَدَّيْنِ وَجَدَا مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا وَجَدَا مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْطَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تجعل بيننا سدا قال ما وَبَيْنَهُمْ كَنَّ لِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زبر حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ طَالًا فُخُّو حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي قَالَ آتُونِي أَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمه من الرب فاذا جاء وعد ربي جعله دكا فاذا جاء وعد دك وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم وعرضنا جهنم ما يهوى مئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري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 قل هل ننذركم بالآخرين اعمالا الذين ضل سعيهم الذين في الحياه الدنيا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَرِقَائِه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 وكانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها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 اشر مثلكم يوحا الى انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان الصالح وَلا يشرك بعبادة رّ أحد